الهواتف الذكية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي تسهل التواصل وتوفر معلومات فورية وأدوات تعليمية، غير أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى الإدمان والتشتت الذهني، بل ويؤثر سلباً على النوم والصحة النفسية، كما أن استخدامها أثناء القيادة يزيد من خطر الحوادث، لذلك من المهم استخدام الهاتف بوعي وتنظيم الوقت المخصص له، فبقدر ما هي أداة نافعة قد تكون ضارة إن لم نحسن التعامل معها